الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابا فذوس خين وَ القين والم فيين وَ في الأح شيد لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يُكَذِّبْ بِآيَاتِ Allah فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَامَنَ اسْتَمْتُ بِإِنْ أَسْلَمُوا فَاقْتُدُوهُمْ إِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ صغير في العفا ان الذين يكفرون في الله ويقتلون وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الذين مِنَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الْبِرَّ بِظُلْمٍ إِنَّ وَنَائكَنَ الَّذِينَ حَذِقٌ أَمَّا هُمْ فِى